ما ضره لو أنه كبني البشر عاش الحياة رغيدة عشيق القمر المبادئ لعبة أو لهوة أو مشاعا يبنغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالألفاظ الجميلة أو يكتب كتابا ينضع في المصابع ويودع في المكتبات لم يكن هذا أبدا طريق أصحاب الدعوة ما <تصفيق> يستريح إذا تطايرته ما, ما ضره أن يستكين إذ القنابل كالمطر ما ضره ما ضره لو أنه كبني البشر عاش الحياة رغيدة عشق القمر ما ضره لو كان يمشي بيننا فلكم تغرب لا يكف عن السمر ما ضره لو أنه كبني البشر حاش الحياة رغيدة عشق القمر ما ضره لو كان ينشي بيننا فلكم تغرب لا يكف عن السمر كان في القبائل قد هجر هل يستريح إذا تطار كذب ما وما منك من ثر فاجابني طروف ما قل وصف <تصفيق> الناس في الدنيا ما كن فنات في الدنيا لا تذ ولهم بريق الصارمات خواطعا فوق الوقاب تحق صولة من كفر أما الذي ترك الحياة وما بها ترك المجامر والمكاحل والثمر فلكم تضرر عندما أفضلها أعني الحياة أما الذي ترك ترك ثم الذي دوى الحياة وما فيها سواك المجاب والمكاحل والسمر فلك انتظرو عندما اظلها احمل حياتك قد سمت لي اتهل الغجب ثم اتفق يعيد عند ذنونها ومؤملا قطعا لابنا بالبقر إن كان هذا ما يريد فإنه يخطو خطال يقال له عمر ذاك الذي ذل الطرات أمامه ذاك الذي خاض المعام عماعة ذاك الذي ذل الطرات أمامه ذاك الذي خاض المعام